لَن نَدْعُوَ مَن دُونَهُ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا هَٰؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا آمَنَّا ۖ قُلْ فَأْتُوا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ إِن الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم من رحمته. فأقوء إلى الكهف ين شُذلَتُم رَبُّكُم مِن رَحْمَتِهِ وَيُهِيئ لَكُم مِن أَمْرِكُم مِرْفَقًا وَتَرَشَّم سَيْدَاهُ طَلَع التَّزَاوُر وَأَن كَهْفِهِم ذَاتَ الْبِيَانِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُم ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُم فِي فَجْوَةٍ مِن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 ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدي ربي لأقرب من هذا رشدا ونبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا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 ولا تعدعيناك عنهم تريد زينة حياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا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 ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولا ضددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا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 وعرضوا على ربك صفا قد جئتمونا كما خلقناكم اول مرة بل زعمتم الا نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا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 وَيَوْمَ يَقُولُنَ أَدُوْ شُرَكَاءَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِبُّ لَهُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِبُّ لَهُمْ وَجَعَلَ بَيْلَهُمْ مَوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ نَرْفَضَنُ أَنْ هُمْ مُعَاقِحَهَا وَلَمْ يَجِدُوا أَنْهَا مَصْرِفًا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 وما نُبَصِلُ الْمُبَصِلِينَ إلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَتَقَدَّوْا آيَاتِهِ وَمَا أُنذِرُوهُ زُوَاعًا وَمَن أَضَلَّ مِن مَن دُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَمَتْ يَدَاهُ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 وتلك القراء أهلك ما هم لم ما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعداً وإذ قال موسى فتاه لا أبرح حتى أبلغ مج مع البحر إلى أو أرض يحقبا فلما بلغ مج مع بينهما نسي أحوتهما فتخذ سبيله في البحر صربا فَلَمَّا جَوَزَ قَالَ لِفَتَاهُ أَتِنَا غُدَا أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبَا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوِيناَ إلَى الصَّخْرَةِ فَإِنْ نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِهِ إلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجْباً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 فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إمك أن تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر يسرا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 فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك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 وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجه كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمره.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 اجعل بينكم وبينهم ردما اتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين قالا انفقوا